لا يصلها إلا الأشق الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتق الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضاه